بِكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ يُدِيلُ الْفَضْلَ الْعَظِيمِ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأَمَّنَهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأَمَّنَهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ ويقولون على الله الكذب وهم عالمون بلا من اوفى بعهده واتقوا فان الله يحب المتقين ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا ينكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظرون إليه يوم القيامة ولا يزكن ولهم عذاب أليم